فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إ ل ى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك م ث ل ل ا ق و م الذين ذ ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ب ل س ص للعلوم ه م ي ت ف ك ر ن ساء الاسلاميه اسماء الله الحسنى ا ر ك ه فهو الهدى م ي ومن شركه م الخاصرون ل و ق دعويه ر ن ن م ك غير ا م ربحيه ذات ل مضمون اجتماعي و ل ه م آذان لا ي س م ع و ن ب ه ا ل ئ ك ك ا أ ن ع ا ب ل هم أ ض ل ل ئ ك ه م ا ل غ ا ف ل و ن ا ل ل ه اسماء ل أ ا ل ح س ن ف ا د ع و ه ب ه ا و ح س ن ى ي ح موسوعه ن في أ م س ي ج ا و ن م ا ب ل س ي للعلوم ن و م ن الاسلاميه ق والذين ذ ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا س ن س ت د ر ج ه م من ح ي ث ل ا ي ع ل م و ن و أ م ل ي ل ه م ا س ل ا م ت ي ن أ و ل م ي ت ف ك ر و ا م ا ب ص ا ح ب ه م من جنة إن إ هو ل ا ل ب ي ن اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى أ ن يكون قد اقترب اجلهم ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون من يقرر هادي الله فلا هادي له ي ذ ر ه م في قطيانهم و ن ي س أ ل و ن ك ع ن النابلسي ل ا ع ل إ ن م ا ع ل م ه ا عند ربي ل ا ي ج م ي ه ا بوقتها فقلت في السماوات و ا ل أ ر ض لا ت أ ت ي ك م إ ل ا بغته قل إ ن م ا علمها عند ربي لا نجليها لوقتها إ ل ا هو فقلت في السماوات و ا ل أ ر ض لا ت أ ت ي ك م إ ل ا بغته س أ ل و ن أنك ك ح س و ع ن ه ا ق ل إ ن م ا ع ل م ه ا س ا ل ل ه و ل ك أكثر ن الاسلاميه ن ي ع ل و ن قل なかを、わらどらん、らましあお ف اسماء ت ت ك ث ر ن ل خ ي ر و الله مسني ا و إن الحسنى إن إ